¡Vale! Allah اللهم اجعله مامنا فيقودنا إلى الجنة ولا تجعل وراءنا فيسوقنا إلى النار اللهم وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب وجسدا على البلاء صابرا اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا